تشوف بالي تخلص لعبتك دلوقت واشوفني جوا عينك عمري ومفرد مشتلي الخوف برجلية وفكرتك سنين جاية وتعرف عينك كنت انا اللي حبت وقت انا حبيت وكنت بجدة تتحبي عشان بالعين ما شفت ايه اللي يا ريت قلبي اللي حبك موت اخباله ان حبك موت واني كنت جنبي كنتي مش جنبي ما عنديش نيالومك علنا حسو بلوم قلبي عشان رحلك وساب نفسه وكان فكرك هتبقي مكاني نسي اي جرح زمان وتاريكي تلعت الجرح ذات نفسو ما عنديش نيالومك علنا حسو بلوم قلبي عشان رحلك وساب نفسه نسي أي جرح زمان والتريكة لا الجرح جرح نفسه ما كانش في بالي تخلص بقى بنت تقتل و اشوفني عينك عمري يوم ما اتفرقت مشيت للخوف منك وفكرتك سنين جاية وتاري في عينك كنت انا اللي حبته كان بكرا وما بينت قالوا ولو فترا قديني بقيت لوحدي لما جيه بكرا غريب قلبي اللي قال إنك مفيش قبلك ولا ملك نهايته يكون بيت شعبت في كام ذكر حاجات جوا يا قبلك خفت أبينه وصادق بس عمري ما تدريب منه بقشة بتغرق وديني بموت بأكتر ايه بمأمنها ما عنديش نيالومك على انا حاسه بلوم قلبي عشان رحلك وسام نفسه وكان فكرك هتبقي مكاني نسي أي جرح زمان وتاريكي طلعت الجرح ذات نفسه ما عنديش نيالومك على انا حاسه بلوم قلبي عشان رحلك وسام نفسه Horszángrícia a filt demonstber hocam Ak incorporating それ